بسم الله و ا ل ح م د ل ل ه وسلام ا ا ا ل ل ل ص ة و على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه أ ا ومن ا ت ب ع هنا ثم أ م ا بعد فما زلنا في مجالس ا ل ت و ض ي ح في ر د شبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى غ ل ا ت تجري و كان هذا ا ل م ج ل س في ل ي ل ة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر رمضان للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة و ا ل أ ل ف من ا ل ه ج ر في, في الربط على ا ل ش ب ه ة التي أ ث ا ر ه ا ا ل د ع ي ة الواعظ محمد حسان باحتجاجه ببعض فتاوى ق د ي م ة ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة في ش أ ن ا ل أ ح ز ا ب ا ل م ع ا ص ر ة نحو ا ل إ خ و ا ن والتبليغ والتكفير و ا ل ه ج ر ة ويعني قد كنا في المجلس قبل السابق والذي كان قبل رمضان ق د ب د أ ن ا في ذكر أصول、الإخوان. اصول ل إ خ و ا أ حزب ا ل إ خ و ا ن التي بها يفارق أ ص و ل السلف الصالح وذكرنا ك ن ا قد أ و ل أ ص ل في هذا المجلس ثم في المجلس السابق الذي كان منذ يومين تقريبا نظرا ل أ ن بعض إ خ و ا ن ن ا كانوا يحضرون معنا الدرس ا ل أ و ل م ر ة فاضطررنا إ ل ى ان نتطرق ل ت أ ص ي ل بعض المسائل التي بها يعني يتمكنون من فهم هذه الردود و ل ل أ س ف ايضا قد نضطر ا ل آ ن في هذا الدرس إ ل ى أيضا ذكر بعض ا ل أ ص و ل والمفاهيم التي تغيب عن أ ذ ه ا ن إ خ و ا ن ن ا هؤلاء الجدد يعني في طلب العلم حتى يعني لا يعني ينخدعون بالشبهات التي يلقيها عليهم الشيطان أو ا ل يلقيها عليهم ت ي بعض أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء ومن أ ش ه ر هذه الشبهات التي يعني نتعرض لها دوما مع كل أ خ من إ خ و ا ن ن ا يكون متعلقا تعلقا عاطفيا لبعض هؤلاء ا ل د ع ا ء المشاهير الذين ظهروا في أ ع ي ن الناس أ ن ه م هم دعاه ا ل س ن ة أ و هم الذين أ ظ ه ر و ا أ ن ف س ه م ولم يظهرهم العلماء وهذه هي ا ل م ف ا ر ق ة التي ينبغي أ ن نقف عندها حتى نستوعب الكلام الذي سوف ي أ ت ي بعد ذلك من الذي أ ظ ه ر هؤلاء ا ل ب ع ا ء وجعل لهم هذه ا ل ش ه ر ة في بعض بلاد ا ل إ س ل ا م ولماذا طغت ش ه ر ة هؤلاء خصوصا هنا في مصر على العلماء الكبار الذين هم ب أ ط ر ا ف بعضنا ممن عنده شيء يعني من ا ل د ر ا ي ة أ و من ا ل ت ف ر ق ة بين العالم وغير العالم أ ن هؤلاء العلماء الكبار هم أ ع ل م و أ ر ص خ في العلم وفي المنهج من هؤلاء الدعاء المشاهير فالذي يظهر بارك الله فيكم أ ن هؤلاء قد صنعت لهم ه ا ل ة إ م ا أ ن يكون هؤلاء صنعوا هذه ا ل ه ا ل ة ل أ ن ف س ه م و ل غ ل ب ة الجهل على يعني المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها ما ا س ت ط ا ع أ ن يميزوا صدق كلام هذا ا ل د ا ع ي ة وصدق موافقته ل ل س ن ة من عدمها ولانهم ما عندهم أ ي د ر ا ي ة إ ل ا من رحم الله ب أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة التي دونت في كتب ا ل س ن ة في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى من ا ل ه ج ر ة و أ ن هذه الكتب صارت يعني عند كثير من المسلمين ك أ ن ن ا نتكلم عن أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن فمن يعرف من هؤلاء الشباب الذين يتعصبون لمحمد حسان أ و لغيره من يعرف كتاب ا ل س ن ة للخلال تعرف كتاب السنة للخلال من الخلال من الخلال كتاب السنة نعم تعرف كتاب شرح السنة؟ ل ل ب ر ب و هاري س م ع ت ه طبعا كتاب أ ص و ل ا ل سنلينم ة ا أ ح م د ق د ت ك و ن أ و ل م ر ة ت طلع ع لي هنا النسخة التي أنت ما كنت قبل ذلك. نسخه لدينا ن ك ن تعرفه قبل زرع ن س خ ة ا ل ي رضي رضي رضي رضي ر ا ي رضي رضي رضي ا ض ي رضي رضي خ ض ا رضي رضي ر رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي رضي ر ض م رضي رضي رضي رضي ر ض رضي رضي رضي ر ي ر ض ض ي رضي ر ض ض ي رضي ر مثلا كتاب شرح اصول اعتقاد لاعتقاد اهل ا ل س ن ة لله لكائي السنة كرن كتاب كتاب الكبرى كتاب الكتب الشريعة للاجوري الإبانة والإبانة الصغرى لابن العجبوري كتاب السنة العبد الله ونحوها ببطى بن أحمد هذه من التي الفت ودونت في القرون الفاضله التي اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله خير القرون قرني القرن والثاني والثالث اين نحن من هذه الكتب ولماذا لم يربطن هؤلاء الدعاء المشاهير ان كانوا فعلا على السنه كما يظهرون بمثل هذه الكتب التي هي المصدر الاصيل والاساسي للسنه بدليل أ ن أ غ ل ب من أ ل ف هذه الكتب في هذه ا ل ف ت ر ة سماها ب ا ل س ن ة ل أ ن ه ا كانت هي المميز الفارق بين أ ه ل ا ل س ن ة الذين س ب ت و ا على م ن ج ا ل ص ح ا ب ة في القرن ا ل أ و ل وبين الفرق التي ب د أ ت ت ت و ا ل ف الظهور منذ آ خ ر عهد ا ل ص ح ا ب ة ولكن الذي حدث أ ن ك إ ن فتشت تجد أن أغلب ل ه ؤ ان ء الدعاء إلا من رحم ا غ ل ه منهم قد يربطوك في الغالب إ م ا بكتبهم وبشرائتهم المسجلة، التي م س ج ل ل ة ا بنوها على منهج القصص والوعظ ولا يتعرضون لمسائل المنهج والعقيده ة إلا قليلا ولا يتعرضون لنقد يتعرضون ذ ه الا ف ر ق ل الإسلام من الداخل إلا ت خربت ي من قليلا وفي الوقت نفسه تجد ا ل ن ز ع ة إ م ا ا ل خ ا ر ج ي ة و إ م ا ا ل ص و ف ي ة قد غلبت على بعضهم فالبعض غلبت عليه ان ا ل نزع ا ل ص و ف ي ة في دروسه أ و في خطبه و إ ن لم يصرح بكل عقائد متصوفه ولكنه غلبت عليه في طريقته أ و في كلامه أ و في وعظه دون أ ن يظهر ك ل م ة التصوف ولكن هو أنت إ ن درست أ س ا ل ي ب ا ل م ت ص و ف ة وطرائق ا ل م ت ص و ف ة تعرف هذا في لحن كلامه الشاهد يعني برك ان ل ل ه فيك أ الفيصل في الحكم على فلان أ و علان بأنه من أهل من السنة ليس ب ر أ ي ك أ ن ت وليس بعاطفتك وليس براي أ ي وليس ب ع ط ف ت س برأيه فلان أ و بعاطفته ولكننا, نح... ولكننا محكومون بميزان دقيق ه و ميزان ا ل ش ر ي ع ة وهذا هذا الميزان ليس يعني حكرا على فلان دون فلان وليس كذلك مرتعا ليس مرتعا لكل ناعق يدعي أ ن ه يحكم هذا الميزان و إ ن م ا كما بينا الله عز وجل يعني لم يتركنا سودا وهملا ولم يجعل الحق خافيا الحق ليس خافياً فإنه سبحانه وتعالى ليس فإنه أرسل ر س و ل ه بالهدى د و ي ن الحق يظهر ه كله هذا ه على الدين ل ا ومن ضمن و ظ رسول أنه ب ح ا ن ه ت ع ا ى قد سخر ع ل م الله ء ي ح م و ن هذا ا م ن ج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغونه في الافاق هؤلاء ا ل ل م ا ء ه م على رؤوس أو على رؤوس على هؤلاء العلماء هم ا ل ص ح ا ب ة ثم من اتبعهم ب إ ح س ا ن من علماء القرن الثاني الهجري فنحن إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف ا ل آ ن ا ل أ ص و ل التي كان عليها ا ل ص ح ا ب ة أصول الاعتقاد كيف نعرفها هل نعرفها عن طريق أ ح د هؤلاء المعاصرين الذين ه ما يدعون على أنهم ل س ن طب م الذي ا يبين لنا أو ي في ص ل لنا ف أ ن فلانا على السنه من عدمها هل السنه عندكم فقط هي هذه السنن الظاهره ة يعني مثلا ن من يلتزم باللحية، يلتزم بالنوافل يلتزم بصيام النوافل الآن السنن؟ سنن من سنن لكن نحن الآن ا باللحية بصيام العبادات لا العبادات ك نتكلم يلتزم ويلتزم ويلتزم هي هذه هذه سنن عن ل أ ن سنن العبادات هذه لم يخالف فيها أ ي ف ر ق ة من هذه الفرق التي فرقت ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا قليلا ولكنهم خالفوا في سنن الاعتقاد أصول أن أو أنه وليس الاعتقاد فالآن برك الله فيكم. <تصفيق> نحن إذا عرضنا أن نحكم على فلان أو علان من هؤلاء الدعاء أنه على السنة وليس على السنة كيف نحكم عليه؟ إذا عرضنا فيكم كيف نحن نحكم من نحكم برك نعود ا ل <تصفيق> هذه ا ل أ ص و ل هذه ا ل أ ص و ل التي دونت في هذه القرون هذه الكتب التي ت ح م ل لنا أ ص و ل ا ع ت ق ا د ا ل ص ح ا ب ة نحن ا ل آ ن <تصفيق> نريد أ ن نعرف ما هي ا ل أ ص و ل ا ل ا ع ت ق ا د ي ة في كل المسائل ليس في المسائل دونه اخرى <تصفيق> التي حملها ا ل ص ح ا ب ة من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نعرفها هل نعرفها من كتب سيد قطب هل نعرفها من كتب أ ب ي ا ل أ ع ل ى الموجودي هل نعرفها من كتب حسن البنه هل نعرفها من دروس وشرائط محمد حسان محمد حسين يعقوب و أ ب ي إ س ح ا ق الحويني كيف نعرف هذه ا ل أ ص و ل أ ن ا أ ق و ل لكم لا؟ لا نعرفها من ه ؤ ل ابتداء ء وكذلك أقول لكم لا ما نعرفها أيضا ابتداءً لا من كتب ابن باز ولا ا ل أ ل ب ا ن ي ولا ابن و س ي م ي ن ولا ر ب ي ع بن هاتي ل انا أ أ ق و ل لكم كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى هذه معناها المقولة التي يجب أن تلقش في قلوبكم <تصفيق> تعتقدوا تلقش قلوبكم وأن يجب في أن قال لا ت أ خ ذ مني ولا من سفيان الثوري ولا من ا ل أ و ز ا ع ي وخذ من حيث أ خ ذ و ا اي عودوا الى كتب السلف كتب ا ل س ن ة التي أ ل ف ت في القرون ا ل أ و ل ى من ا ل ه ج ر ة التي هي ا ل م عليها ت م د ع المعتمد في تعلم ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة والتي بها نحكم على ابن باس وعلى ا ل أ ل ب ا ن ي وعلى حسان وعلى حسن ي يعقوب وعلى ابي اسحاق الحويني وعلى فلان أ و علان أ ن ه م موافقون للسنه ام مخالفون لماذا نقول لكم إن العلامة ابن باز وكذلك ا ل أ ل ب ا ن ي ومقبل ا بن هادي والفوزان وربيع ا بن هادي وعبد المحسن العباد إ ل ى آ خ ر أ ئ م ة ا ل س ن ة ا ل م ع ا ص ن ه م ه ؤ لماذا ا ء ه أئمة ل ل س ن ة م ا اخترنا هؤلاء وفي الوقت نفسي حذرناكم من حسان وحسين م ن يعقوب ومن أ ب ي اسحاق الخويني ومن فلان وفلان هل نحن نزن هؤلاء هكذا ب أ ه و ا ن ا أ و نختار أ م أ ن ه ا هؤلاء نحابها ولا على حساب هؤلاء نوع الميزان هل أ ن ت س أ ل ت نفسك هذا السؤال لماذا نحن قلنا ان هؤلاء هم أ ئ م ة وعلماء و أ ن ه م هم أ ئ م ة ا ل س ن ة في هذا الزمان وفي الجانب الاخر قلنا إن ه ؤ ل ان ء م خ ا ل ف ي إن هؤلاء مخالفون ل ل س ن ا لبعض ف و ن ل أ ص و ل اعتقاد السلف الصالح ا ل إ ج ا ب ة واضحه اننا لما رجعنا إ ل ى كتب اعتقاد السلف التي ذكرنا لكم أمثلة منها الآن لكم أمثلة ورجعنا إ ل ى كلام وفتاوى هؤلاء ا ل ا ئ م ة وجدنا أ ن ه م أ خ ذ و ا من هذه ا ل م ش ك ا ة كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د خذ من حيث أ خ ذ و ا ابن باز والألباني وابن هاد والفوزان كل هؤلاء هم ما هم إلا حاملون لما في كتب الاعتقاد التي ذكرناها、الآن. وما هم إلا دعاء وربيع بن كتب وثيمين دو كل في هم هم هم إ ل ى هذا المنهج والفتاوى التي يصدرونها هي م ب ن ي ة على هذه ا ل أ ص و ل ا ل م د و ن ة في هذه الكتب بخلاف الدعاء ا ل آ خ ر ي ن <تصفيق> الذين تعلقت بهم قلوب البعض بسبب شهرتهم ف <تصفيق> إ ن ن ا لما يعني عدنا <تصفيق> إلى مؤلفاتهم أ و إ ل ى دروسهم ا ل م س ج ل ة أ و إ ل ى فتاوهم وجدنا أ ن ه ان أو أ أ غ ل ب ه ا بني على أ ص و ل بعض هذه الفرق التي حذر بنا يمه ا ل س ن ة في القرون ا ل أ و ل ى من عشره ونحن بارك ا ل ل فيكم نفترع ما العلماء هم أرحم الناس بالخلق لأحد و أ ع ل م الناس بالحق كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة ر ح م ة الله عليه شيخ ا ل إ س ل ا م قد رد على عشرات أ ه ل البدع ممن هم أ ع ل م أ ع ل م و أ ث ب ت من هؤلاء الذين أ ن ت م قد تعلقت قلوبكم بهم وما أ خ ذ ه في الحق لو م ت ل أ وقال هذه ا ل ك ل م ة التي صارت حكمه ة لما قد رماه الناس في زماني عن قوس و ا ح د ة واتهموه بالاتهمات نفسها ا ل آ ن التي توجه إ ل ى علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان هي الاتهماة التي الشافعية مالك ابن التي الآن الألباني ابن هاتي الاتهماة إلى حنبل إلى إلى إلى إلى وإلى وجهت ووجهت ووجهت ووجهت تيميه توجه هي هي التي وجهت إلى أحمد إلى هي أحمد ربيع بن هي هي أ ن ت م ما تركتم أ ح د ا ً إ ل ا وتكلمتم عليه أ ن ت م تريدون أ ن تفرقوا المسلمين أ ن ت م لا يعجبكم أ ح د أ ن ت م يعني, يعني كما يقال ايه تتعصبون لارائكم يعني رمنا و نحن بالتعصب رمتني بدائها ونصلت هي هي الاتهمات ي ي ن ة يعني في عشرات المؤلفات رد على رؤوس أ ه ل البدع في زمانهم رد على فخر الدين الرازي ورد على هذا الشيعي الذي رد عليه في كتاب منهاج ا ل س ن ة ورد على رؤوس الخوارج في عصره ورد على ا ل ف ل ا س ف ة ورد على ا ل ب ا ط ن ي ة ورد على ا ل ص و ف ي ة بشتى فراقها ف م اجتمعوا ذ ا ا حدث كلهم ضدهم ووصل بهم ا ل أ م ر إ ل ى أ ن ه م فعلوا ا ل أ ف ا ع ي ل حتى يوشوا به إ ل ى و ل ا ه ا ل أ م ر والسلاطين و إ ل ى افتراء ا ل أ ك ا ذ ي ب عليه وتنفير الناس من حوله حتى وصل بهم الأمر إلى وصل كانوا الأمر بهم أنهم يقولون على شيخ الاسلام ابن تيمية ان ب شيخ الاسلام قد كفر و ا ل ي كتابه الرد الوافر في الرد على من زعم ان شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة كافر وقام فقهاء ودعاه ق فقهاء ا م و بغداد ها؟ الرد الوافر على من زعم أ ن ابن ت ي م ي ة كافر <تصفيق> يعني, يعني كما, كما يفعل هؤلاء الان مثلما اجتمع هؤلاء القصاص والحزبيون برضو قو ورموا ربيع بن ه ا د ي و ا ل أ ل ب ا ن ي عن قوس واحد البعض منهم ب د أ ب ا ل أ ل ب ا ن ي الحم كمان وقد يعني نكل الله عز وجل به من سنوات يعني من ح و الذي ي يقرب ما من خمس أو ست سنوات من سنوات ا ست أو ل كان يتصدر ا ل س ا ح ة ا ل د ع و ي ة في مصر عند أ غ ل ب الشباب كان من لا لا من خمس سنوات من من خمس عبدهم هاميد كان ش ك هنا ذ ا حوالي س ة ك ن هنا في ا ل ق ا ه ر ة بالخصوص من كان فوزي السعيد ومحمد عبد المقصود ونشات احمد ومنع الذين هم ل ل ى ش ك هؤلاء ه في هذه ا ل ف ت ر ة رموا جميعا ا ل أ ل ب ا ن ي ب ا ل إ ر ج ا ء ومعه م ربيع بن هادي ها؟ الله هؤلاء لا هذا ولكن إن لا إن الله عز وجل نكّل نقول نقول عز ببعض ونحن قد ت ش فالشاهد ي و ك نذكر ن سنن الربانية إن أنه قدّر رأس الله الله لأوليائه أوليائه العلماء وجل وعلى ينتقم عز فوز السعيد قام على منبر التوحيد ل و كان يعد من أ ك ب ر المنابر في القاهره ها؟ وقال هذه ا ل ك ل م ة الشهيره ة التي السلام عليكم、السلامة. الجهل ت ي تلقفتها ألسن في الشباب مصر ان ً و و د ا ا إن حامل لواء الارجاء في هذا الزمان هو محدث العصر ا ل أ ل ب ا ن ي وقال إ ن ا ل أ ل ب ا ن ي قد ق ا ل بقول الجهل ن على منبر التوحيد. أو عندهم شيء من ب ر ا ل ت و ح ي د الشاهد ف ا ل و لذين ا ل عرفوا حقيقة أ ن ه ؤ لانهم ء و أ ما رموا لأنهم الألبان بالإرجاء لأن لأن خوارج الذين يرمون أ ه ل ا ل س ن ة ب ا ل إ ر ج ا ء <تصفيق> وبلا شك يعني الذين, الذين درسوا ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة ا ل ص ح ي ح ة من المصادر التي ذكرناها ل أ ن عرفوا عرفوا حتى و إ ن قبل أ ن يرمي أن يرمي فوز السعيد هذا ومحمد عبد المقصود و س ي د العربي ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي م ب ا ل إ ر ج ا ء عرفوا من قبلها أ ن هؤلاء على أ ص و ل منهج الخوارج في التكفير بالخصوص فهم ليسوا من أ ه ل ا ل س ن ة في هذا الباب ليسوا على السنه ة نزاك نزاك فيه فلما افتضح امر هؤلاء عند العقلاء وعند طلبه العلم الفاهمين باصول اهل السنه فلما يعني صاروا نسيا منسيا الا عند المتعصبين لهم وبدا الاخرون يظهرون اكثر ويصير لهم التصدر في الشهره خصوصا لما ب د أ ت هذه القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة تظهر فبلا شك يعني هم مما حدث لهؤلاء ف أ ح ج م و ا عن التصريح برمي الالباني ب ا ل إ ر ج ا ء و إ ن كانوا يغمزون ويضرون حول هذا المعنى ها؟ بدليل أ ن ه م لما أ ل ف محمد حسان كتابه ح ق ي ق ة التوحيد ها؟ لما نقل كلام العلماء أو كلام أئمة كلام السنة في حكم تكفير الحكام ما تعرض البتة ولا نقلها فتوى التي العلامة الألباني أ ق ر العلامة ابن باز ولا ع ق ع ل ي ه ابن عسيمين ن و ش ر تعرض في في جريدة المسلمون ونشرت في أكثر المسلمون كتاب ما نقلها ولا من ت لذكرها ا ل ب ت ة في كتابه حقيقه التوحيد, من أنه ينقل فيه بيان حقيقة التوحيد ومن وقال ضمنها هذه المسائل المسائل كلما أنه نقل هذه التكفير لك نقل كلام بعض العلماء الذين هو ي أ خ ذ بعض أ و مقتطفات من كلامهم توافق هواه الشيخ ا ل ش ن ق ي ت رحمه الله ينقل كلاما له ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويتغافل عن كلام آ خ ر وينقل كلام بقى رؤوس الحزبيين عبد الرحمن عبد الخالق ويوسف القرضاوي ومنع يعدون شيوخهم شكلاتهم هم منهجهم هم الذين من ها؟ فالآن على على بل محمد حسان ما يصرح أ و ما صرح ان ا ل أ ل ب ا ن ي على ا ل إ ر ج ا ء ولكنه هو يصرح ب أ ن من يعني قال بفتاوى ا ل أ ل ب ا ن ي ف إ ن ه عنده نزعه ا ر ج ا ئ ي ة ولكنه ما يقول ا ل أ ل ب ا ن ي ولكنه يذكر كلام ا ل أ ل ب ا ن ي ولا ينسبه للالباني أ ل ب ن ي ي و ق إن من يقول ع ض ل ل ك ا م هو ع د ه نزع إ ر ج ا ئ ة هو, هو هو ولكنه يعني سقط يعني هو أ ر ا د أ ن يهرب مما هرب منه ه ؤ لما ا الذين ا ء ذ ن ك ر ه ل م سقطوا في أ ع ي ن العقلاء والشباب الفاهمين من ط ل ب ة العلم وعرف و ا ح ق ي ق ة أ م ر ه م فما وجد بدا أ ن يسقط ورغم أ ن منهجه واضح أيضا للفهمين ا ولكن أ م ا م اليه السذج الذين مازالوا لا يفقهون هذه المساء من الشباب الصغار أ و من, من المتعصبين له ف... ولكنه وجد مخرجا آ خ ر أو ل ل أ س ف يعني يعني هو يعني سقط في فخ آ خ ر ل أ ن الله عز وجل قضى ويسيسون ربانية أنه يكن كما قال الشاعر ومهما امرئ من خليقة تخفى على ها؟ ومهما عند تخفى تعلم ومهما يكن عند إ م ر ئ من خليقه ة ي خ ا ل ا الناس ا تخفى تعلم على يعني ن يكون د إمرئ من خ ل ق ة يعني من خلق أ و من ع ق ي د ة يخالها ويتخيل أ ن ه ا تخفى على الناس لكنها تعلم الله عز وجل ي ف ض ح ه يخالها تخفى على الناس تعلمه ف و ق دون أ ن يشعر و أ ظ ه ر ما هو عليه من ح ق ي ق ة منهجه في ر س ا ل ة إ ل ى غ ل ة التجريح و إ ن كان منهجه كما ذكرنا ظاهرا عند ط ل ب ة العلم والعلماء من كتابه ح ق ي ق ة التوحيد منذ سنوات طويله ة ويعرفون ن أ موافق لهؤلاء في بعض أصولهم التي هي من أصول الخوارش لهؤلاء التي في هي بعض وانه يدافع عنهم ويحامي عنهم ويعلمهم عليه و إ ن خ ا ل ف ه م في بعض الجزئيات الطبعه الطبع الاخيره فقط ل ح ق ي ق ة التوحيد اضطر إلى أن ينقل كلاما لشيخ الشنقيتي يعني هو بطر كلام هوبطر هوبطر إلى يوقل لشيخ أن يعني الشنقيتي الشيخ بعض, أو بعض بطر, بطر ك ل م ة من كلام شيخ الاسلام بن تيميه التي هي توافق ه و ا هؤلاء التي يعني ان ي إن ذكرت تخالف هواهم و إ ن بطرت يصير الكلام موافقا ل هواهم فشيخ الاسلام لما تكلم عن عن هؤلاء الذين قد يقعون في الحكم بغير ما أ ن ز ل الله ها؟ فقال إ ن بعضهم قد يقع في هذا إ م ا عن هوى أ و جهل ف ه ن الحاكم ا بغير ما أ ن ز ل قد يعذر بجهله إ ن كان جاهلا ف ه ذ ا ل ك ل م ة أو ج ا ه هم م الحكم يريدون يريدون هذا المطلق على هؤلاء سواء كانوا جهالا أ و كانوا على علم لا هم لا يريدون أ ن يقولوا للشباب إ ن في ا ل م س أ ل تفصيل ة في إن ا ل م س أ ل ة تفصيلا هم ربوا الشباب كما كان يقول فوز في بعض كان يقول الحكام قد منهم السيد هذا صراحة الخطوب هؤلاء فرغنا يقول في يقول قد فوز بعض سنتعى الأمر هم كفار هم ق وكذلك ل تفصيل المسألة ا واحدا ما و فيه في قال حسان في مجلس له قد سجل بالبحرين ولكنه قد يخاف أ ن يصرح بهذا ها؟ في بعض الدروس التي توزع في ش ر ا ئ ط ن ا في مصر قالها ق قال إن انه ل إ ما ينبغي أ ن نختلف في تكفير الحكام、هكذا. قالها في قادم قد ولعلنا المقولة إن شاء مجلس الله هذه بصوته نسمعكم إن في فهؤلاء قد اتفقوا على م س أ ل ة تكفير الحكام على ط ر ي ق ة الخوارج كما كان يقول خ و ا ر ج القدامى لما قاتلوا علي رضي الله عنه فقالوا ايه الحكم إ ل ا لله فقال علي ك ل م ة حق أ ر ي د بها باطل كما أخرج هذا الإمام المصري هذا أخرج وقال من جاء بعدهم من الخوارج قالوا من ارتشى فقد حكم ل غ ي ر ما أ ن ز ل الله ولم م حكم بغير ما ن ن بغير أ ز الله فهو كافر هكذا فهو ط ل ق ا دون ت ف ص ي ل ولم ي ر ف ع و ا س الى ف ي لآية يحكم فوليك ر الكافرون الصحابة والسلف الصالح لآية المائدة لم يحكم بما أنزل الله ومن بما هم、الكافر. لم يرجعوا إ تفس... تفصيل السلف في تفسير هذه الايه آ ي ة أو لم, لم... إذا ع ن ي و ا ج ت بتفصيل الشبهات ه هذه م المسألة من بنوصاب السلف في هذه المسألة عليك من كل عورضوا حاجة وقال و العلمانيون م م ا قال ا ل الذين هم يدعون أ ن ه م يحاربونهم إ ن هذا التفسير لا يوافق س ر ا ن إن ه هذا أمثال يتنزل عليه على ع م ر بن, بن ا و أ ن ه يجوز له أ ن يحكم بغير شرع الله و أ ن هذا الشرع عنده أ ف ض ل من شرع الله ها؟ هذا مستحيل و أ م ا الذي يحكم بغير ما أ ن ز ل الله معتقدا أ ن شرع الله هو الافضل والاكمل ه هذا شهوة أو حباً لجاه أو, منصب أو دنيا هذا من أصحاب منصب من دنيا ا ل ب ا لا ر يخرج عن ة الإسلام مدامة يشهدون ب الشاهد ت و ح ي د ا ل هم إ ذ ا ذ ك ر هذا التفصيل قالوا لا إ ن هذا التفصيل لا يتنزل على حكام هذا الزمان طب أ ن ت م لماذا أ خ ر ج ت م هؤلاء من هذا التفصيل أ ل ي س ولا في ا ل أ ص ل انهم كانوا أنهم يشهدون بشهاده التوحيد في ا ل أ ص ل أ ن ه م يشهدون بالاسلام إ س ل م يدينون ب ا ل إ وما ا ظ ه ر ا ل ك ف ر البواح ف ا ل آ ن لماذا أ ن ت م أ خ ر ج ت م هؤلاء من هذا التفصيل أ ل ي س هؤلاء يعني وقعوا في مخالفات في الحكم بغير المنظره وكذلك أ ي ض ا قد يكون صدر من بعض الحكام الذين هم كانوا قبل هؤلاء من, من الذين كانوا في دول ا ل خ ل ا ف ة صدر منهم أ ي ض ا مخالفات وحكم بغير ما أ ن ز ل الله في بعض المسائل ما الضابط في الحكم على هؤلاء هؤلاء بالكفر ا ل ضابط الاستحلال ولذلك سيد ق ب كان قد يكون أ ص د ق منهم في تطبيق م ن ه ج ه ل أ ن ه بالفعل لما حكم على حكام هذا العصر بل على مقتنعات هذا العصر كلها بالكفر كان صادقا في تطبيق هذا على من ص د ق ه م ما فرق وعنده منهج واحد طبقه على المعاصرين وعلى السابقين وهو صادق يعني هو كان هو ق لم ايه؟ ل يراوغ في تطبيق منهجي م س ل م ا صنعوا السيد قط ان بني ا م ي ة لما قاموا بتوريث, بتوريث الحكم ها في ا ل خ ل ا ف ة فهم بهذا التشريع الذي عنده يعد تشريعا بغير ما انزل الله او يعدوا حكماً بغير حكما ما انزل الله قد خرجوا عن روح الاسلام وخرجوا عن ح ق ي ق ة الاسلام ب ا ل ك ل ي ة هكذا حكم عليه م س ي د ق ب ل هكذا هذا الذي قاله ق ا ل و ف ي أ ك ث ر من م و ض ع نعم نعم, نعم. ق ا ر سيد حب ولسنا ننكر على م ع ا و ي ة في س ي ا س ة الحكم ابتداعه نظام ا ل و ر ا ث ة وقهر الناس عليها ف ح ز ب انما ننكر عليه أ و ل ا وقبل كل شيء اقصاء العنصر الاخلاقي في صراعه ما عليه هكذا يتكلم ع ل ى م ع ا و ي ة كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته في الحكم م ع ا و ي ة أ ق ص ى العنصر الاخلاقي في سيرته في الحكم بعد ذلك اقصاء كاملا أقصى العنصر الأخلاقي في سياسته في الحكم اقصاء كاملا ً يعني معاويه بهذه بهذه بهذا التقرير ما حكم بما أ ن ز ل الله في ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ خ ل ا ق ي ة البتر ا ل أ ق ص ى هذا اقصاء كاملا ل أ و ل م ر ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م فكانت ج ر ي م ة م ع ا و ي ة ا ل أ و ل ى <تصفيق> التي حطمت روح ا ل إ س ل ا م ما ر أ ي ك م ج ر ي م ة م ع ا و ي ة التي حطمت روح ا ل إ س ل ا م في أ و ا ئ ل عهده هي نفي العنصر ا ل أ خ ل ا ق ي من سياسته ا نفيا باتا ثم قال ولكي ندرك عمق هذه ا ل ح ق ي ق ة يجب أ ن نستعرض ه صور ة من س ي ا س ة الحكم في العهود ا ل م خ ت ل ف ة على أ ي د ي أ ب ي بكر وعمر وعلى أ ي د ي عثمان ومروان ثم على أ ي د ي الملوك من أ م ي ة ومن, بعد... ومن بعدهم من بني العباس بعد أن خنقت اسمع <تصفيق> بعد ان س م ع بعد الهزبة أ خنقت روح ا ل إ س ل ا م خنقا على أ ي د ي م ع ا و ي ة وبني أ م ي ة ايش رايكم ها؟ هل تريدون تكفير الاسرح من ذلك في تكفير بني أ م ي ة و م ع ا و ي ة خنقت ي ب روح ا ل إ س ل ا م خنقا على ايدي معاويه ة أمية وطبعا ألحق بمعاوية وبني وطبعاً ي ألحق إ به بني أ م ي ه ثم قال سيد قطب أ ي ض ا في موضع آ خ ر أ ص ر ح من هذا في تكثير بني أ م ي ة فلما جاء م ع ا و ي ة وصير ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ملكا عضوضا في بني أ م ي ة لم يكن ذلك من وحي ا ل إ س ل ا م إ ن م ا كان من وحي ا ل ج ا ه ل ي ة معاوية أخطأ اجتهد ف أ خ ط ا في م س أ ل ة التوريث هذه لكن هل ل أ ن ه أ خ ط أ في هذه ا ل م س أ ل ة يصير هذا ا ل خ ط أ من وحي ا ل ج ا ه ل ي ة ويصير عملاه ه ه ذ خنقا الإسلام هزا هزا من روح ذ ا هذا غلو ا خنقا و الأوائل ا الخوارج ر ج لروح هذا ل الاسلام ن ق علي ا قالوا هذا الكلام ثم فبن أ م ي يعني ف أ م ي ه ب ص ف ة ع ا م ة لم يعمر ا ل إ ي م ا ن قلوبها وما كان ا ل إ س ل ا م ل ه إ ل ا رداء تخلعه وتلبسه ح ف ب المصالح ا ل إ س ل ا م كان رداء ً لمعاويه والبني اميه تخلعه وتلبسه حسب المصالح صارت أنه ذ ان, أن ل م هذا على لكن من سبق هؤلاء هؤلاء تناقضوا وأرادوا يقولوا يعني حكم إ الكفر ليس بالكفر الذي تذهبون إ ل ي ه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إنه دون كفر كفر قالوا لا إ ن ابن عباس قال هذا في بني أ م ي ة فقلنا لهم أين ه ذ اين أ هذا, لزي... هذا التقييد في اثر ابن عباس لو جمعت طرق اثر ابن عباس كلها ل و ج د أ ن ابن عباس قيد كلامه هذا ببني أ م ي ة ولكنه اطلق هذا كتفسير عام ل ل آ ي ة لا يتعلق ببني أ م ي ة ولا بغيرها ولذلك قد حمل أ ئ م ة التفسير من بعده إ ل ى ز م ن ن ا هذا, هذا التفسير كتفسير ل ل آ ي ه بل بنوا ع ل ي ع ق ي د ة كامله ايش هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة التي ذكرها العلماء في كتب ا ل إ ي م ا ن وفي كتب الاعتقاد <تصفيق> أ ن الكفر على العين قد يكون كفرا أ ك ب ر وقد يكون كفرا أ ص غ ر <تصفيق> هكذا بوب البخاري في كتاب ا ل إ ي م ا ن قال ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق طيب فالحدث أ ن هؤلاء الدعاه المعاصرين الذين ذكرنا بعض أ س م ا ئ ه م ومن على شاكلتين في مصر او في غيرها هم ليسوا في فقط. فهم منهج مصر مصر ليسوا الخوارج في يعني ليس في فقط فقط ودعاه الخوارج ليسوا في مصر فقط فهؤلاء الفرق جابهم العلماء ا أم ل امثال الغلماء ا بن باز والالباني وابن غ ث ي م ي ن ب أ ث ر ابن عباس ماذا قالوا محمد ق ب كان أ و ل من م نسج ن لهم هذه الفريه أ و الشبهه محمد ق وقد يكون أ خ ذ ه استوحاها أو ا من كتب السيد ق ب ثم جرى على منهاله كل هؤلاء قال لهم إ ن إن ابن عباس لما قال هذا الكلام إ ن م ا قاله في حق بني أ م ي ن في حق بني ي حق أ م ه لان بني أ م ي ة ه ح ك م ه م بغير ما أ ن ز ل الله في بعض المثال ولكنهم ما استحلوا الحكمه ة بغير شرع ا ل ل في أ غ ل ب المثال طيب طيب فقط رضي بهذا الميزان طب لماذا رضي بهذا الميزان في حق بني أمية فقط؟ ما الذي الميزان بهذا بهذا هو هذا هذا الآن لماذا ما حكام الزمان عن أخرج حق و إ ن كانوا بلا شك إ ح ن ان نحن الحكم ا ء ب بغير ن نحن نقارن هؤلاء الزمان ولكننا الآن نتكلم عن الميزان الميزان هذا لا يحابي أحدا. يعني لا نحكم يا الميزان ميزان أن أن ي أمية الصحابية الجليل المعاوية يحابي يا هي عقيبة أحداً أخرى حكام بمثل تقوم الحكم طائفة طائفة واحدة لا بلا لا لا على إلى السعر الكفر هذا هذا هذا وراتك شك هو ما أ ن ز ل الله يحتمل الكفرين ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ك ب ر من اين اتى محمد الخطب من هذا القبيل ا ي ا اجتهابا ن من و ب اين اجتهابا من ل من اتى الجاهل ن ب النصفان م س ل ي ببدعته التي بها وأتعب بها في مسألة افتراها الجهه ا ل ص ف ا ه ا هذه مناهج كامله ا الغرس في ا ا ل ا ر ه ا ر ب س ب و ي د ع ه ذ ا ها؟ ا ل ش ا ه د يعني مرك ا ل ل ه ا خ ت ل ا ف م ا ت ف س س ي في ر أ ب ا ب النزول دي ليست هذه م س أ ل ت ن ا ليست هذين م س أ ل ة م س أ ل ت ن ا يعني تفسير ان ب اهل صار لا يا نعرف تتفقين ب ل ه نحن إن أهل البدع من الخوارج المعاصرين هم ادعوا هذا لما ذكر لهم أ ئ م ة ا ل س ن ة أ ن هذا ا ل أ ث ر و العمده في تفسير هذه ا ل آ ي ة والذي قال به كل أ ئ م ة التفسير بعد ذلك قالوا نهلا هذا التفصيل هو التفصيل إن يخص مثلما ا بني أ ي ة ومن أتى ف قال ط لكن ل يخص ا ح ك ان م م ا ا ل ع ص ر ي قالوا قالوا قالوا مثلما الآن الألمانيين على أنهم ينكرون إن بعض التفاسير ن إن ص ص و أو بعض ا ل هي توافق ا لا أ ز م ن ل ل لا أ و ى فقط توافق زمنا قالوا أيضاً إن هذا التفسير لا يوافق زماننا لا يتنزل على زمننا ا ماذا من أين لكم نعم نحكم كلام المعتزلة بهذا التفريق؟ هل رأي اعتزالي؟ اعتزالي؟ هذا, هذا فكر خارجي <تصفيق> هذا رأيه... <تصفيق> رأيه خارجي هو بلا نازل اعتزالي نعم العقل عليه على كلام السلف وعلى... على الخوارج يحدث؟ أين يعتبر رأي فكري فكري رأي في عليه نصوص هل على وعلى شك هو تتداخل آ ر ى امه ويوافق بعضهم بعضا في بعض ا ل أ ق و ا ل ليسوا منفصلين تماما ا ا ل ش ه د نحن بارك الله فيكم الآن فيكم ن ا ل آ ن نريد أ ن نقول لاخواننا الذين يبحثون عن الحق عليكم أ ن تعودوا إ ل ى كتب السلف ا ل أ و ا ئ ل كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د <تصفيق> قال لا تقلدني ولا تقلد, تقلد سفيان الثوري وخذ من حيث أ خ ذ ن اخذنا أحمد الصحابة الكلام لمن قال القرن قال هذا في القرن الثاني الهجري فكان يعز هذا إليه إلى في يعز عاصره و ا م حيث أ خ ذ ن وأخذنا تأخذوا وكذلك نقول تأخذوا تأخذوا هذا من مننا نحن زمان يعني من الصحابة لا لا لا لكم في إيه من ه ذ انتم أو م هذا لأ ن ب حسوا من أ ي ن أ خ ذ هذا الكلام أ ي ن مصدر كلام محمد بن حسان ينقل عن من وكذلك أ ي ض ا ا ب ن ب ا ز و ا ل أ ل ب ا ن ي ينقلون عن من هذا الحق أبلج وأوضح من الشمس النهار ياكم سلام يعني في ربعة من ولكن أبلج <تصفيق> وأوضح ولكنه يخفى عليه على من لم يرد الله أ ن يهديه إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ و إ ل ى سبيل الحق <تصفيق> ف ا ل آ ن بارك الله فيكم يعني البعض الذي يعني ما زالت الشبهه تتعلق بقلبه وكلما يعني أ ر ا د أ ن يبتعد عن أ ص ح ا ب الشبهات وعن أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء الذين قد عرف بعض ما هم عليه من هوى ي أ ت ي ه الشيطان ويريد أ ن ي ص د ه عن السبيل فيقول له ما هذا م ما هذا الذي هذا ا يقوله هؤلاء اكل هؤلاء على باطل اكل هؤلاء يعني ما عرفوا الحق وعرفهم فلان وعلام فقط يحتجون بما احتج به المخالفون من الذين خالفوا الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل ف ك م ر ن ا ا ل أ و ا ئ ل من هؤلاء المخالفين ل ر س و ل ه م و ل أ ن ب ي ا ئ ه م إ ن و ج د ن ا آ ب ا ء ن ا على أ م ة و إ ن على آ ث ا ر ه م مقتدر ن ح ن ن و ج د ا هؤلاء د ع ا م هم هم دعت ا ا ل س ن ة خ ر ج ن ا ولم نعرف ا ل س ن ة إ ل ا ع ن ط ر ي ق ه م هكذا قال ف إ ذ ا س أ ل ت ه م ما هي ا ل س ن ة التي عرفتموها عن طريقهم وجدت أ ن ه م ما عرفوا شيئا من أ ص و ل اعتقاد اهل ا ل س ن ة ا ل س ل ي م ة و إ ن م ا عرفوا بعض السنن ا ل ع م ل ي ة فقط فظنوا أ ن هذه هي السنه ة وظلوا ل يمثلون السنة بسبب التزامهم ا السنة بسبب ببعض والعملية الظاهرة فقط وإن خالفوا أصول في أغلب ولكنهم, ولكنهم أصروا واستكبروا لكنهم أعتقاد الأيئة المثال أغلب في وقالوا لا لن نترك هؤلاء الشيطان قا قال لهم أ ن ت م عليكم أ ن تصبروا على دعاتكم امشوا واصبروا على دعاتكم ولا تتركوهم البته نعم نحن نشجع هذه ا ل د ع و ة إ ذ ا تبين لنا بيقين أ ن هؤلاء الدعاء فعلا هم على المنهج الحق وهم على طريق العلماء فنقول لكم نعم اصبروا عليهم والزموا غرزهم ل أ ن ه م يرشدونكم إ ل ى الحق ولكن ا ل أ م ر ليس هكذا إ ن ا ل أ و ا ئ ل من المخالفين للرسل عرفوا الحق و ا س ت ي ق ل ت ه أ ن ف س ه م و س ت ك ب ر ا عن قبولهم كبرا وعلوا وتعصبا ليه؟ لكبرائهم هي السنه نفسها, نفسها ان كانت قد تتعلق أ ح ي ا ن ا بالمشركين أ و بالكافرين وكذلك تتعلق أ ح ي ا ن ا ببعض المسلمين الذين وقعوا في ا ل أ ه و ا ء والبدر و أهوائكم لا تتركوا أهوائكم ولا تتركوا الأهواء ا لا مشايخكم الذين هم على على هم هذه、الأهواء. ا ل آ ن بارك ا ل لكم ه ف ي نقلنا ل كلاما م ك واضحا ا ل آ ن لمثل سيد قطب هذا و ل و الكثير والذي اخترناه ا ل آ ن هو ف ا ي د من غيض فكيف إ ذ ا نقلنا لكم الكلام ا ل أ ش د في سب يعني بعض ا ل ص ح ا ب ة ب ا ق ض ع السباب بل سب ا ل أ ن ب ي ا ء سب نبي الله موسى عليه السلام و سب سليمان عليه السلام في كتابه تصوير فني في ا ل ق ر آ ن ها؟ والناس في غ ف ل ة والشباب في غ ف ل ة ما يتعنون ب ا ل ع ا ط ف ة ما يقراون و إ ذ ا ق ر أ و ا لا يفهمون إ ل ا من رحم الله ل أ ن ه م ما ر ج ع و ا إ ل ى العلماء حكموا عواطفهم ولم يرجعوا إ ل ى علمائهم م فأمنا أنتم عرفتم ثم وجدتم من الشاهداني هذا يناصر هذا الرجل ويدافع عنه. وبل يقدمه إلى الشباب الشهيد وبل إلى ل عنه يقدمه بأنه هو إ ويعظمه ي ع ظ م كتبه و إ ن أ ظ ه ر ا ل إ ن ك ا ر ببعض ما فيها ولكنه في الجانب ا ل آ خ ر يذكر كلام اخر آ يسقط هذا الانكار إ ن ك ر يخرج فالمحصلة التي يخرج بها ا ا ل م س ع و ل ل م معظم م ه أنه سيتطب في بهذا هو ت نتطبق ب بعد بعد ة العمة نزلية شيخنا الموازنة يريد أن يطبق يأتي, الموازنة. ياتي الكلام إن شاء الله、عليه. الموضوع ده لأنه حسب نقاش النهار الموازنة عليك لأنه طول إن ده يأتي برد حسب حتى في بعض السوق وبعدين في بعض الحسن يوازن <تصفيق> والله لو كان... في كتبه مثلا من ا ل ط ي ب ة وكذا ك ذ ا لماذا لم يوازن <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج إ ذ ا ا ل م و ا ز ل ة لا ت ن ف في العقيده يعني هذا المنهج كما قال الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الامثله كثيره ا ل م ش ك ل ة أ ن الشبهات لا ت ب ن ى ع لاعلى ي جهه ل أ ن ه م لم يرجعوا إ ل ى الادله اخي ا ل آ ن بارك الله فيك ا ل أ ص ل الذي عليه و ل م ا ء ا ل إ س ل ا م منذ القرون ا ل أ و ل ى أ ن ه م اذا حذر من صاحب ب د ع ة أ ن ه م لا يذكرون محاسنه تنفيرا عن بدعته كما, كما قال الشيخ ابن باز وكذلك العلامه ابن عثيمين ق ا ل إ ذ ا انت ا ل آ ن ذكرت حسنات المبتدع فكانك تقول للسامع خذ ما عنده فانا ف... ض ل ا س أ ل اسال أ ل آ ن بعض إ خ و ا ن ن ا الذين مازالوا يتعصبون ب ا ل ع ا ط ف ة أ و بالهوى لمثل مثلاً محمد ث ل ا م بن حسان أ و لمحمد حسان يعقوب أو م ن على ل ش ك ت م ا ل آ ن إ ذ ا قلنا لكم إ ن هؤلاء الدعاء كما ذكرنا بعض مخالفتهم هم أهل مخالفة المدولة لكم أمثلة منها على لبعض اعتقاد أصول السنة الكتب التي ذكرنا في ونحن ما, يعني ما نستطيع ط ب ع ان أ نحصر كل م خ ا ل ف ت ي ن في مجلسها لك لكن نذكر أمثلة فلذلك أنت امثله أني ا الآن مخالفات الاعتقاد لك حسن لأصول شيئا فقط فمن وافق باب الاسماء والصفات ها؟ في ا ل إ ث ب ا ت وعدم ا ل ت أ و ي ل والتحريف هو يصير من أ ه ل ا ل س ن ة و إ ن خالف في ب ق ي ة ا ل أ ص و ل ل أ ن ه لا يدري ما هي ب ق ي ة ا ل أ ص و ل هل ها؟ كتب ل أ ت ق ا ض ي ُ ل ف ت في بيان ا ل أ س م ا ء والصفات فقط ها؟ هذه الكتب التي ذكرنا لكم أ م ث ل ة منها ا ل آ ن ما هو ا ل و ص و ل التي دونك فيها طيب. طيب. طيب لا لا لا الان بارك الله فيكم أ ص و ل اهل السنه واصول اعتقاد السلف تشتمل عليه على مسائل ا ل أ س م ا ء والصفات على م س ا ئ ل ل ا إ م ا م ة على مسائل ا ل ج م ا ع ة على مسائل التكفير على مسائل الولاء والبراء على الحكم على البدع ولاهل البدع على حكم من يجاور أ و من ي ه ا د م أ و من يوافق أ ه ل البدع وعلى حكم كذلك من ا واثبات ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة و إ ث ب ا ت ا ل أ ح ا د ي ث التي وصلت إ ل ي ن ا عن طريق ا ل أ ح ا د ي كل أصول هذه ومسائل طيب فنحن ا ل آ ن ن س أ ل ك أ ن ت ا ل آ ن تقول مثلا ً إ ن محمد حسان موافق ل أ ه ل ا ل س ن ة في باب الاسماء أ س م ء والصفات ل ي كذلك؟ ح ح م د س ن السنة يوافق في باب ا ا أهل أ ل س م والصفات هو أهل هو من الأصول؟ أين هو يوافق التأويل والتحريف ولكن الأصول؟ لا أصل الإمامة؟ أين بقية أين طرق من من وحكم الحاكم الامام ح ك ل إ المتغلب م يعني ا إ ذ ا تغلب إ م ا م ب ق و ة القهر على بلد من بلاد ا ل إ س ل ا م وصار ت له ا ل ك ل م ة وصار له السلطان ما الواجب ن ح و ه الواجب كما ذكر ا ل و ل م ا ء في كتب ا ل ع ق ي د ة أ ن يطاع في المعروف و أ ن لا يخرج عليه ل غ ل ب ة الفساد في الخروج عليه هو الآن يقرر هذا نظريا ً في كتابه الاخير ل ا الحسان نقل بعض الكلام الذي الل في أنا نقلته في الكواشف في كتابه الأخير الجوار الحسان من في حلماً كلامه ناحية نظرية لكنه نفسه نقلك يناقض الكتاب هذا, هذا التأصيل يوافق يوافق في آخر هؤلاء الذين ي ك ف ر و ن الحكام بغير ت ف ص ي ل الشاهد يعني وهو كذلك في الوقت نفسه يوافق ويهادم ويزكي أ ص ح ا ب هذا المنهج الخارجي الذين هم على هذا المنهج ف... فما ينبغي أ ن نحكم عليه ب أ ن ه مثلا من أ ه ل السنه ة او انه يسير على طريق السلف الصالح لمجرد أ ن ه وافق أ ص ل ا واحدا من أ ص و ل اهل ا ل س ن ة و إ ن م ا ا ل ع عبرة... ب ر ة ا ل ع بموافقاته ر ة ب لهذه ا ل أ ص و ل كلها فالخوارج وافقوا اهل ا ل س ن ة في بعض المسائل كذلك ا ل م ع ت ز ل ة كذلك المرجئة وكل الفرق المبتدعه لم يخالفوا السلف الصالح في كل الاصول أ ص و و و ل لكنهم ك ن قد ي وافقوهم وخالفوهم المسائل وخالفوه في على بعض أ أخرى ورغم صاروا من الفرق、المبتدعة. الفرق الثنتين والسبعين هذاهم من المبتدعة الثنتين وإنما السنة السلفي هو الذي يوافق أ ص و ل السلف الصالح التي أصول الصحابة أصول ج م ل ة وتفصيلا ولا يقع في م خ ا ل ف ة هذا عن هوى أو عن تعصب ع ن د م او قد يخالف نعم في مسألة نعم م س أ ل ي ن عن خطأ اخرجه لخطأين خطأين أنه أهل لا يجعلنا السنة لكن المشكلة ل دائرة ي من س ت في يبين يصر هذا أنه له الخطأ المشكلة الحق ثم ع ل مخالفة ل ى ا هذه أ ص و وينتصر ل لرؤوس الفرق ا ل أ خ ر ى و ا ل أ ح ز ا ب طيب خ ر ى ان شاء الله ن أ خ ذ ر ا ح ة لفتره إ م ا نصلي أ واما نستريح ولا نتم ت ل ل د ر س إن شاء الله يعني بعد ساعه ا ل ح ز ب ما يتيسر لنا إن باذن الله ساذنك ا ل آ ن اين الاخ محمد、طيب. مصطفى الان ي إ ن شاء الله ن استريح كذا انتظر إ ن شاء الله استريح نصف ساعه ونكمل ان شاء الله multim